بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرى فالمقسمات امرا ان ما توعدون لصادق وان الدين لاواقع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 يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون زوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين فِي جنات وعيون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 وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء لذقكم وما توعدون فورب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 يرون فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين فقربه اليهم قال الا تاكلون فاوجس منهم خوفه قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم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 نا ارسلنا الى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجاره من طين مسومه عند ربك للمسرفين فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين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 مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَرِيمًا وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ فَعَتَوْا عَن أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ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 112. والأرض فرشناها فنعم الماهدون 113. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون 114. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين